فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُفُّوا قَال لِإِيلَٰهِكُمْ قُتِلُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ من أَجِدُ وَتْمًا نَّارًا لَّعَد لكم تصطلون فلما أتاها نودي من اشطئ الوادي الايمان في البقعه المباركه من اجرتي ان يا موسى أي كان الله رب العالمين وأن ألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء وَلَمْ يُعَكَّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ உ ஜன சதனக்கு பூர் இலி இன்ன க قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْلِينَ சூ மின்சனுமரித ஐ சிகோணி இன் அஃபு ஐ கிபு கலசன துபூ கிசி குல கும்மூல பல இலம் விம்தவிபு